الحمد لله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله يسرنا في موقع ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء وضمن فعاليات د و ر ة ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء ا ل ش ر ع ي ة ا ل أ و ل ى أ ن يكون معنا الشيخ فؤاد بن سعود العبري عضو ه ي ئ ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ب م ن ط ق ة م ك ة ا ل م ك ر م ة و الشيخ فؤاد من خارجي ا ل ج ا م ع ة ا ل إ س ل ا م ي ة ب ا ل م د ي ن ة ا ل ن ب و ي ة ك ل ي ة الحديث و تحصل على دبلوم دراسات عليا في ا ل ح س ب ة من ج ا م ع ة ابن القرى و من مشايخه الذين درس عليهم الشيخ عبد العزيز بن باز و الشيخ محمد بن صالح ا ل أ ف ه م ي ن و الشيخ محمد أ م ا ن رحمهم الله جميعا و كذلك الشيخ عبد المحسن عباد و الشيخ ربيع بن هادي المدخلي و الشيخ عبيد الجابري و غيرهم و سيكون شرح الدرس ا ل أ و ل كتاب اصول ا ل س ن ة بن حميدي رحمه الله ف ل ي ب د أ الشيخ مشكورا م أ ج و ر ا ويمكنكم الحصول على متن هذا الكتاب من موقعنا من رئاسه ل ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إ ن الحمد لله نحمده ن و س ت ع ي ن ونستغفره ونعوذ ه ب ا ل ل ه من شرور أنفسنا شرور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 وبعد فالسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ب ا د أ ب ي بدء أ ش ك ر الله عز وجل على نعمه ا ل ع ظ ي م ة التي لا تعد ولا تحصى ثم أ ث ن ي بالشكر ل أ خ ي ن ا الفاضل أ ب ي زياد خالد بن محمد باقيس وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء وهو موقع مبارك وكيف لا يكون كذلك وهو يحمل هذا الاسم العظيم ميراث ا ل أ ن ب ي ا ء فجزاه الله خيرا على جهوده و أ س أ ل الله عز وجل أ ن يبارك له في أ ه ل ه وفي ماله وان يثيبه خيرا هو وجميع العاملين معه في هذا الموقع المبارك درسنا ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى سوف يكون في هذه ا ل ر س ا ل ة ا ل ع ظ ي م ة التي كتبها هذا ا ل إ م ا م العظيم عبد الله ا بن الزبير الحميدي والتي عنوانها أ ص و ل ا ل س ن ة وقبل أ ن ندخل في صلب ا ل ر س ا ل ة أ ر ي د أ ن أ ذ ك ر شيئا في العلم وفي فضله ف أ ق و ل إ ن من أ ج ل العبادات و أ ف ض ل الطاعات والقربات بعد الفرائض طلب العلم النافع وقد مدح ربنا تبارك وتعالى العلم ومدح أ ه ل ه في غير ماايه فقال ربنا جل جلاله يرفع الله الذين آ م ن و ا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال ربنا جل جلاله قل ربي زدني علما وهذه ا ل آ ي ة ا ل ع ظ ي م ة وكلام ربنا كله عظيم والتي فيها يقول ربنا تبارك وتعالى قل رب زدني علما فيها أ م ر من ربنا تبارك وتعالى لنبيه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام للازدياد من العلم فلم يطلب الازدياد من شيء الا من العلم وجاء في الصحيحين من حديث امير المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان رضي الله عنه وعن أ ب ي ه وعن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن أ ن ه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه ش في الدين من يرد ا ل ل من به خيرا ي في ق ش ه ف الدين و إ ن م ا أ ن ا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه ا ل أ م ة قائم ة على أ م ر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ي أ ت ي أ م ر الله خرجه البخاري ومسلم وصح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال خصلتان لا تجتمعان في منافق حسن سمت ولا فقه في دين رواه الترمذي ت أ م ل يا رعاك الله وانظر في هذين الحديثين العظيمين الحديث ا ل أ و ل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذه ع ل ا م ة ع ظ ي م ة بينها ّ لنا النبي صلى الله عليه وسلم فمن أ ع ظ م علامات إ ر ا د ة الله ب ع د ه خيرا أ ن يوفقه لسلوك طريق الفقه في الدين وهناك ع ل ا م ة عظيمه اخرى بينها ّ النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خصلتان لا ت ج ت م ع في منافق حسن س م ت ولا ف ق ه في الدين ولا ف ق ه في الدين و ل أ ج ل هذا كانت م ن ز ل ة ا ل ع ل م م ن ز ل ة ع ظ ي م ة وكانت مكانته م ك ا ن ة ك ب ي ر ة وما أ ج م ل ما قاله العلامه ابن قيم رحمه الله في مفتاح دار ا ل س ع ا د ة قال ولو لم يكن في العلم إ ل ا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم ا ل م ل ا ئ ك ة وصحبه الملا ا ل أ ع ل ى ل ك ث ى به شرفا وفضلا ت أ م ل يا رعاك الله ولو لم يكن في العلم إ ل ا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم ا ل م ل ا ئ ك ة وصحبه ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى لكفى به شرفا وفضلا فكيف وعز الدنيا و ا ل آ خ ر ة منوط به مشروط بفصوله قد تكلم العلامه ابن ق ي م في كتابه مفتاح دار ا ل س ع ا د ة عن فضائل العلم وذكر ث ل ا ث وخمسين و م ئ ة ذكر ث ل ا ث وخمسين و م ئ ة وجه في تفضيل العلم وقد استشهد ربنا تبارك وتعالى ب أ ه ل العلم استشهد بهم على أ ع ظ م مشهود على توحيده تبارك وتعالى شهد الله أ ن ه لا إله إ ل اله إلا هو و و أ العلم ش د الا ل ل ه أنه إ ل هو إلا ه و ا ل م ل ا ئ ك ة و أ و ل و العلم قائما ب ا ل ق ص د وقد انتزع العلامه ابن القيم رحمه الله من هذه ا ل آ ي ة وغيره من أ ه ل العلم انتزعوا تعديل رب ا ل ع ز ة والجلال ل أ ه ل العلم ل أ ن ا ل ش ه ا د ة لا بد في القيام بها أ ن يكون القائم بهذه ا ل ش ه ا د ة من العدول وصح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال كما عند ا ل إ م ا م أ ح م د في المسند العلماء و ر ث ت ا ل أ ن ب ي ا ء ف إ ن ا ل أ ن ب ي ا ء لم يورثوا دينارا ولا درهما و إ ن م ا ورثوا العلم فمن أ خ ذ به أ خ ذ بحر وافر ومن أ ه م ما يذكر في هذا الباب أ ن يحرص طالب العلم أ ن يحرص على ا ل إ خ ل ا ص في هذا العلم ل أ ن العمل مداره أ و مدار قبوله على ا ل إ خ ل ا ص أ و ل ا وعلى ا ل م ت ا ب ع ة ثانيا و ل أ ج ل هذا صح عنه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ن ه قال قال الله تعالى من عمل عملا أ ش ر ك فيه معي غيري تركته وشركه أ ن ا أ غ ن ى ش ر ك ا ء عن الشرك من عمل عملا أ ش ر ك فيه معي غيري تركته وشركه وكما في الصحيحين إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل م ر ئ ما ناوى فمن كانت هجرته إ ل ى الله ورسوله فهجرته إ ل ى الله ورسوله من كانت هجرته لدنيا يصيبها أ و ا م ر أ ة ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه و ل ي ج ي هذا ا ل س ؤ ا ل ا ل إ م ا م أ ح م د س أ س ل ه أ ح د تلاميذه يقال له مهنا قال قلت ل أ ح م د ما أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل قال طلب العلم قال لمن صحت نيته قال ا ل إ م ا م أ ح م د م ت م لكلامه لمن صحت نيته قلت ويش تصحيح ا ل ن ي ة قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل ت أ م ل يا طالب العلم كيف تصحح ا ل ن ي ة في طالب العلم م ع د ر ة كيف تصحح ا ل ن ي ة في العلم قال ينوي يتواضع فيه وينفي عنه الجهل ليس المراد بالعلم الممارات وليس المراد بالعلم المجارات ل أ ه ل العلم و إ ن م ا من أ ع ظ م العلامات التي تدل على ا ل إ خ ل ا ص في طلب العلم أ ن ه عند طلبه يريد أ ن يرفع الجهل عن نفسه وكما قال ا ل إ م ا م أ ح م د ينوي يتواضع فيه لا يريد الكبر والخيلاء ا على غيره و إ ن م ا يريد رفع الجهل عن نفسه بادئ ذي بدء وموضوع ل س ا ل ت ن ا متعلق بعلم الاعتقاد هذا الامر الذي له م ن ز ل ة ع ظ ي م ة ويجب على كل مكلف أ ن يحرص عليه أ ع ن ي أ م ر الاعتقاد ف إ ن أ ش ر ف العلوم ما تعلق برب ا ل ع ز ة والجلال ومن ذلك علم ا ل ع ق ي د ة ورسالتنا التي سوف ن ق ر أ فيها ر س ا ل ة م خ ت ص ر ة في هذا الباب ويجب أ ن يتقرر عند الجميع أ ن ا ل ع ب ر ة ليست ب ك ث ر ة العمل و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة ب أ ن يكون العمل صالحا ويكون صاحب العمل من أ ه ل ا ل إ ي م ا ن ليست ا ل ع ب ر ة ب ك ث ر ة العمل إ ن م ا المعول على صلاح العمل ولا بد أ ن يكون صاحب العمل لا بد أ ن يكون مؤمنا يقول ربنا تبارك وتعالى في س و ر ة تبارك الذي خلق الموت و ا ل ح ي ا ة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 تامل قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن انظر إ ل ى هذا القيد ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة ولا يظلمون نقيرا لا بد من ا ل إ ي م ا ن ويقول ربنا تبارك وتعالى في آ ي ة أ خ ر ى من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن انظر إ ل ى هذا القيد ف ل م ح ي ن ه ح ي ا ة ط ي ب ة و ل م ج ز ي ن ه م أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون وقال ربنا في آ ي ة أ خ ر ى من كان يريد ا ل ع ا ج ل ة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة ت أ م ل وانظر وتدبر يامن تريد ا ل آ خ ر ة ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها لا بد من العمل وهو مؤمن هذا قيد مهم وهو لازم قال ومن أ ر ا د ا ل آ خ ر ة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك كان سعيهم مشكورا وقال ربنا في آ ي ة أ خ ر ى ومن يعمل من الصالحات وقال ه و ولا و مؤمن ظلما هضما فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال في آ ي ة أ خ ر ى فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه و إ ن ا له كاتبون وقال من عمل س ي ئ ة فلا يجزى إ ل ا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن ف أ و ل ئ ك يدخلون ا ل ج ن ة يرزقون فيها بغير حساب و ل أ ج ل هذا علق ا ل ع ل ا م ة ابن سعدي ر ح م ة الله عليه على بعض هذه ا ل آ ي ا ت فقال عند قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن قال ف إ ن ا ل إ ي م ا ن شرط في ص ح ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة لا زلنا مع كلام ا ل ع ل ا م ة ابن سعدي ر ح م ة الله عليه الذي يبين فيه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 الى هذا الكلام المهم والذي نعرف به ا ه م ي ة د ر ا س ة علم ا ل ع ق ي د ة قال رحمه الله ولا يزال الكلام له والايمان مقتضي لها فانه التصديق الجازم المثمر لاعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات فمن جمع بين الايمان والعمل الصالح فلنحيينه ة طيبة ف ل ح ي ا ة ط ي ب ة قال وذلك ب ط م أ ن ي ن ة قلبه وسكون, وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا حيث لا يحتسب وهذه من فوائد د ر ا س ة علم ا ل ع ق ي د ة أ ن يحيا ا ل إ ن س ا ن ح ي ا ة ط ي ب ة كما قال العلامه ابن سعدي وذلك ب ط م أ ن ي ن ة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه ويرزقه م الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب قال ولنجزينهم في ا ل آ خ ر ة أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ن من وهذا أو وأن أهمية كذلك ذلك ثمرات مما دراسة الاعتقاد يدل قبل ذلك على أهمية دراسة علم ي ما يترتب, ما يترتب على هذه ا ل د ر ا س ة وثمره هذه ا ل د ر ا س ة ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة و أ ن يجزي رب ا ل ع ز ة في ا ل آ خ ر ة أ ه ل الاعتقاد الصحيح والذين عملوا الصالحات أ ن يجزيهم أ ج ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون وقال رحمه الله كذلك في موطن آ خ ر عند قوله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أ ن ث ى وهو مؤمن قال وهذا شرط لجميع ا ل أ ع م ا ل لا تكون ص ا ل ح ة ولا تقبل ولا يترتب عليها الثواب ولا يندفع بها العقاب إ ل ا ب ا ل إ ي م ا ن فالاعمال بدون ا ل إ ي م ا ن ك أ غ ص ا ن ش ج ر ة قطع أ ص ل ه ا وكبناء بني على موج الماء ف ا ل إ ي م ا ن هو ا ل أ ص ل و ا ل أ س ا س و ا ل ق ا ع د ة التي يبنى عليه كل شيء ا ل ق د و يقول ا ل ع ل ا م ة ا بن سعدي ر ح م ة الله عليه وهذا القيد ينبغي التفطن له في كل عمل اطلق فانه مقيد به اي بالايمان ا ذ ا لا يقبل الله تبارك وتعالى عملا الا من صاحب ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة صاحب الايمان الصحيح ممن جاء به على وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وما جاء في س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم وقد مضى معنا في ثنايا جمل الشيخ ابن سعدي ر ح م ة الله عليه بيان شيء من مما يدل على ا ه م ي ة د ر ا س ة ا ل ع ق ي د ة ونجمل ونجمل في ونجمل في نقاط ا ه م ي ة د ر ا س ة علم ا ل ع ق ي د ة ا ه م ي ة د ر ا س ة ا ل ع ق ي د ة لانها السبيل الوحيد في توحيد صفوف اهل الاسلام يقول ربنا تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و ا ل ع ق ي د ة ا ل ص ح ي ح ة هي السبيل الوحيد والطريق الصحيح للقوه من التفرق والتشرذم قال تعالى ومن يشد الرسول من بعد ما بين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا وما يدل كذلك على أ ه م ي ة د ر ا س ة ا ل ع ق ي د ة كما مر معنا في ا ل شيخ بن سعدي ر ح م ة الله عليه أن يحوزها ب إ ذ ن الله تبارك ت ع ا ل ى على ا ل ح ي ا ة ا ل ط ي ب ة ويحوز بها ب إ ذ ن الله جل جلاله على خ ي ر الدنيا و ا ل آ خ ر ة ف ه د ر ونقف ا وعلموا الاعتقاد قلم عند هذا ونكتفي بما تقدم و ب إ ذ ن الله تبارك في ا ل ق ا د سوف ندخل في صلب الدلاله وقبل أ ن ندخل في صلبك سندل على ترجمه امامنا ابي بكر عبد الله بن الزبير القرشي